أنا, مطلبي... <تصفيق> أنا <مليش> مطالب. <تصفيق> أنا ما ليش مطالب. أنا أصلًا كنت داي علشان شأن أخدم وراء أولادي. كنت عاز أنا إلهم المدرسة بعيد عن البيت، لمدرسة جنب البيت. لكن ما دام المسائل وسط تغطاء عن احنا كمان ما طاردنا لازم توصل لمستوى قطع الرهبة انا طول عمري بسمع كلام الحكومة الحكومة دي ولا قبليها ولا قبليها والحكومة جاي كمان حاسمع كلامها دي استقفت مسمعش كلام الحكومة حيحصل ايه ولا حاجة حشم البحر <تصفيق> بروح شوري محشور وبرجع منه محشور البركب الوتوبيس ببقى فرحان بور سبحانه الذي صخر لنا هذا لا سعد نار هماد ما العالم كله مولع ما عنديش عائل كتير بس مع كلام الحكومة في تنظيم الاصلة ما عنديش ولد وبنت والحمد لله كويسين متفوقين أين نعم الفصل في 84 تلميز؟ والعال بيجوا مفرهادين من المدرسة ودروخين والشي ومصفر الكادمة والهوى اللي موجود في الفصل لكن الحمد لله كويسين ما بش حاجة تعباني غدا في العيش بقى في صفه طويل عريض بتعذب لغات ما بلاقيه وبتعذب كمان وانا بك انا زي زيكم بالظبط ماشي جنب الحيد راضي وقانع أنا مش طالب عن مش عزة هان مش عزة في البيت ولا في شغلي ولا في الشارع بتالي دي مطالب لا يمكن أطاقب عليها ولا أوضخ ولا أولاء ماذا كانت مسألة وسط لغات قطع الرهبة فالفضلوا طلو اللي انت عايزين انا تحت أمركم.